أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تزيله من من خلق الأرض والسماوات العلا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 وهل اتاك حديث موسى اذ رانا فانرا فقال لاهلهم كسووا انني انستنرا انني انستن والعل اتيكم بقبس او اجد على النار هدا فَلَمَّا أَتَاهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّ نُودِيَ مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ, ربك فَخْلَعْنَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي الْمُقَدَّسِ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 فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي, قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ظنمي ولي فيها مآرب أخرى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 لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب إشرح لي صدري وييسر لي أمري وييسر لي أمري. العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيراً من أهل هارون أخي أشد به أزري أشد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً إنك كنت بنابصيرة.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 أن فيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو لا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 he la don't you worry, I'm with you and I see. He said, don't you worry, I'm with you and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 ولقد أَرَيْنَاهُ آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا قال موعدكم يوم السينة وان يحشوا الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى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 قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا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 وَأَلْقِ مَا فِي أَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوهُ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَاهُ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّهَا قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلب أنكم ولأصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلمون. ولا تعلمون أين أشد عذاب وأبقى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا فقض ما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 وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا Vodahamilausuoli, hätti, ferule, ikäle humud, joo, joo, joo, joo, joo, joo, ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي أن أسرب عبادي فأضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركه ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشياهم من اليم مما غشياهم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 طيبت ما وثقناكم ولا تطغوا في ولا تطغوا فيه فاحل عليكم غضبي ومن احل عليه غضبي فقد هوان ومن احل عليه غضبي فقد هوان وانني لغفار لمن تاب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي علا شرى وعجلت إليك رب لترضى وعجلت اليك رب لترضى قال فاننا قد فتن قومك من بعدك واضلهم السامري فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفتال عليكم العهد أفتال عليكم العهد أم أردتم أيه يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها, فقذفناها فكذلك ألقى السامر فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا وإلهموسى فنسي أ فلا يرون ألا يرجع إليهم قولو ولا يملك لهم ضر و ولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنت يا قوم إنما فتنتم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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لنفسي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 hän on jokaista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 خالدين فيه وساء يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن بثم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذروها قاع صفصفا فيذوها قاع صف صفل لا ترى فيها عوجو ولا أمثال يومئذ يتبعون الداعي لا عوجله يومئذ يتبعون الداعي لا عوجله وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع السفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله.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 فلا يخاف ذو المول ولا هضمة فلا يخاف ذو المول ولا هضمة وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون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 بَلٰقَدْ عَهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا هذا عدو لك ولزوجك فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أهلا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبله فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطوا منها جميعا قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فان ما يات من فَمَنِ اتَّبَعَهُ دَايَ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَهُ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ ومن أعرض عن ذكر فإن له معشة ضنك ومن أعرض عن ذكر فإن له معشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها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 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات رب ولعذاب الآخرة أشد وأبقى فلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لقولنها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 وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لو أرسلت إلينا رسولا